ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطع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 مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَو لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السور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 شركائهم شفعاء وكانوا وكانوا بشركاء الكافرين ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفزق فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مُحْضَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِلِ الْآخِرَةِ فَأُنَاءَئِكَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وَمِنْ آياتاتِهِ مَ نَامُكُمْ بِالَّْلِ وََّهادِ وَبَتِ رَكُمْ فَطْلِ إَِّ فِي ذَادِِكَ ل آياتاتِ لِقُمِ مِن آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الرَّعْدَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ إِيمَانًا فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فانتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم ان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 اقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تدينا لخلق لا تدينا لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون